سورة النعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلون مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم شركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تسورة المشي نغل المال سيسمى الربين إذا حنين يتشورد الحنى أنا أحمد ربا ثم شكر يخرقني هنوان في القاعة يخرقني الطرام السفاث ولا كوذيه فران اتقمني بافن سن ونيش يجي سفن يد خرقيس اذن السان يكوني خرقان ذقار و ضيق مرجر يمكليون يد خرقيث ادرج يسمى غرش ولا كف نوي شكم اذا سكن يضرب بها بجن ون يكدر قاعه يعرفش وين يتفرم اذ وين يدسو تخدمم وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستجئون شان مواجزة نديسن دي مواجزة نباثنسن أشتج نذر أما سهني ديس الأخبار بانكت مسخرا ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في لرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا ننهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين أعني ورعلي من ألعا أشحى ذلك جيرين اثناء قبل سن نفكية زند ذي رقع أين وند نفكية نغضرد فلسنا كفور إذا كهني ذي شرشورا نفكية سن دي سفن اتجر ندوى السن نسن قريتنا ميدان فن أن خرق بعد سن ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو نزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينمرون ولو جعلناه ملك لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لو كان لدينا نزير في الله الكتاب غفى الكاغض أثمسا سيفاشا ننسا ذردينين وذي غفران وقيد السحوري فنن أننا سيغرك ورديو سييد السلملك أمر ردنا نزير الملك ثيري ذايني فرشغل ورسن شعد ذاين تشويات أمر أهيد نقم در ملك نقم در وكنسا خرب رمور أما كنسا ولقد استوزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستزئون قرسيروا في ضرب ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أثنى مدنس مسخرا سروا سري لنقبليه أي أنك تستمسخرا يزد غفيرا وننسان إنسن الحفظ للقاعة مقرثم في السجرة أبوذ النيس شدفا جنبيا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إن سوحي إلى نوين إلى نجهن ونذر قعن إن سن ذيلة الربية إفرض الغفية منيس رمغضة جمحنة ولا تكني دي جمع أهل وسن القيام ونهر يلين الشك إكخفرني ما ننسن أذويذ النوى النمين وله ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قلني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ذي رس مرين حبسن أما ذكرنا ذقواش نتسل لدي كل شيء وعلى المسور يسعير حد إناس نمكرة وقمة أم عاون مشيطة ربية يخرقنيه نوان درقاها نسير الزقورية وارزاق إناس سوما رغدا ذي ريغ ذي نسلم مزوارون سوما رغدوري تسيريغ ذي من أشريك قلني أخاف ان عشي طربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوج المبين إن الشنقري يجذر مع شخبه ذير عثاب بشنين معور وأنك نفار ثان عثاب أشفنين أثاني يربح الربح ذم قرنة طعش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 نتيز مالي كل شي ذنتي غرفن كل شي يزجد سنين عبا فيس يسني ضب الرمور كل شي بويد الخباريس قول اي شيء انكبر شهادة قول الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذلكم به ومن بلغ اهي انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون <تصفيق> انشنو ويفرام الشادش مقرف اكثر ينشن <تصفيق> ياك ربي اذا الشهدي قال لي يذون الاخرين يشو هذا النظر الغوين غيب بوض أم كتشهد ذم ذغلان يربيحنا مع ربي ينسنود تشهي ذا ينسن ثنة ذنسا يقل لنا الضرب وحيد أقلي ينسوا فريغ ذوقين يسلقوا من شريك الذين آتنا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون وذكد نفكر كتاب اليهود والنصارى اثان الشنن محمد اما كنشن ترونشن وذي خسر من نشن الوده هو انه من يش أريد لون نظر من أمين ندير نكتب غفر بنغيش شد ألا يتسيد ينزر أثنى ربح نرى وذكير لنظر من ويوم نحشروهم جميعا ثم نقود للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون السنين بدنيت الاجتماع مره هذا سنينيه يريد شيق من شريش يا ربي اني فشن واذا خثقم بشريشن فنوما ما كنا فعان بعدك يخسر الني غير وين حشام يدقرا والهدف نغورن الليل نسقي ما كيشريك مقرمش يدش قدن ولا غفيمان نمشن يروح في اللشن ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنتنا لفهوه وفي آذانه مقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقود الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا نوذي ديسلان نوقم غفوله و ننسى في ذريا ورث فهما كل العالم رغرا اذا المحال يستدمنا اما ردشناك جدرا الشنين وذي فرا وقيت شي موش حنجي ننهلنا نحو الفلاش نتبع هذا الفلاش في قران اللي ما ننسنش واغن يا نرد بونشخبار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 أهلو كانت تضرط مرث نشب الدن غثمش أشينين كان أغرن قولنا شخير ديف شلية ثم بافنا إذين المؤمنين لا نريع ألا ذاين أثاني باند ويني لن سفرنا تقبل أمرث نرنا بقرن وين نفيث ننهان نهني ألا شخير ديفا أننا نرث لث حشدك ذي الدنيذ نكوني وردن سنكار ولو ترى إي وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون أما تصدرت مثل السفدين أغربين سن أشنيين يا يواجي مشير الصح أسين عرضت العثاب قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يجرون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعُبٌ وَلَا الْدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ خَسْرًا وَذَا شِنْكَرًا أَدْمِنِجِ النَّذَ رَبِّيَ بِالْمِنِدُّوشَ الشَّاعَةَ فَقِيَبَا أَكِنُورِفْنِينَ فِلَّاسِ سنين ذاقر حنى غفاين نستاذة قس نبتن بيبن دلوفن سن سوف لقى على نسن إذي وين سبيبين الحياة ندو النثاء للعب برش تزهو لخام اللخر تخير إذي ويقاتنا ربي أنت تكد عقل نوع <تصفيق> قد نعلم إنه ليهزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدد لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نحسك دي شمرغيل ذكوينك قد قرن نونو كشد دنا را نقوله وننسى راكين وذاك النين يغرمان لكرم الله يا رب يوم شو شاد بنران بياع غافر كتب نشد و اذنت للمديوسا انثرنا فجرا اول ربليس بتدير فني شكد خرا ديرخبرنا بيا وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتا ينا فقم في لار او سله من في السماء فتاتيهم بايه ولشاء الله لجمعهم فلا تكونن من الجاهلين ما الله صايت فلايك تجي ثقينيك الجان اخشم ذي الغرمز المرض ناوقم السلوم ثريض سيه النذاز نداويض المعجزة سرامنا يو كان ذيك فغي ربي اثني ذي يرمى الرسع بريض الحزب إنما يشتجيب إنما يشتجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الحزب إنما يشتجيب وذا كان لدينا عمان ذو ذاك إني سلا وذي مثنهني ذي سكر ربي ورساله غالان وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ان إننا سيغركا ودنزل لفلاس المعجزة غرب بيس إن ربي يزمر أدي نزل المعجزة لكن الكثير في السن أثني ذو وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممنا مثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون حريث الدن درقعان زطر يفقن در هوا أذر الجنش بحرك أور نجول ذا الشماء أورث نكتب ذي الكتاب اللوح المحقوب أم بعددتوا أجمعا غربا فنسنثني حاسب والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشأ يجعله على سراط المستقيم وذا كنيس شدفا لا يثن غدا ننزل حزقا قوهما أثني ونفاربثي سفر ماذو نفاربثي دير سفرثني صوفا قد رأيتكم وإنتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتوا صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إنساً أم ملثية أم لو كانت صغرواً الموصف صغر ربياً من غسكو من القياماً ما شد ربي غلاث دعوم؟ لو كانت حضر مصح؟ ألا، أثنتي غلاث دعوم أذي كسين فيستدعام ما يفغى، إمير نتستشوم ويستخمم ذي شريكاً ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أقرغنشق عدنبيا إرجنسي لنقبريه نطفف نسرز الوطان أكنا هذا تخشعن أي غير تخشعن نرى مديو سرع ثافنا بس حلونا نسنقورا إذا نزن دي الشيطان أي نكني لنخدمان فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إميجتشون ذايني أي إنسيثني دسمكتان نلي يستنثي ببرا كل شيء يفرف اللسن مفرحا نسوي نسعان ندمثا نميغفرا ذايني يسمدي كل شيء يرحون دقر الاثر أبوذي لنظر الظلمين والحمد لله رب العالمين خذ رأيتم خذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون إنشن أم يقولنا الكس ربي ام الزون يذرن هون ادي شمعول ون نوان ان نوكرني ديارنا ما يلى مشي ربي اش موكرمك دن بين اللي ساكنت فهمن لهنني تهل القران قزالاي انتاكم عذاب الله بغته وجهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنديرين فما نامنا وأصدح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنسن مرثي أملكنا الصغور ون المصف صغور ربي مرث غفر من الغثوخيم أمكرا ثضرويث ون أرلين وذين جران حشلق من نظلمان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 انتبعوا الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وذاك النيش حدن لا يث نغد ننجل يفن العتبه ندياش من لا نفغ للطعام ينشنو نقارغ غرير خجينا الربيه وداري الغيب ونقارغك ديرمريك لكن لا تبعا أي نيد سوحان إن اسميل لعذرن وذر غرد وذرن أم هكود اسم حتيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أنذر يسون يقذن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 ورث اللفوذي عبدان فاثن سنة صباح العشان أفغان كان أرضان ربية ورثنت حسفها فاثن فكرة ورثنت حسفن فكرة مثل عددتنا تصرفها وهي نقركة الظلمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين أكا جنيد انتجريب يوين ليسن سويض أكي نذاسقرا إذا وجدك اختار ربي أثني فضر جرانا أعني ربوري حصارا اسوي ذكت الشكرا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين موسن كدوي ذك يمنا سلية غد ننزل إنسن السلام في اللون أثني يحكم فيهن وان غفيما لصرح اروينا خدم من ذيوان ايه هو شرقلات مشنيه ايه هو باه بعد ذاك اللي يغلسو يسرحي اللي استفسات اثاني يتسمي حطاج انه يتشرد الحنام اكيد نحصر اللياث يوكي النذاك الديفان وورث غنيم شمن قول انني انحيت انا اعبد الذين تدعون من دون الله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 والله اعلم بالظالمين اينش نقريتي ونهارد ادعى بدو والثعبثم من غير ربهم فين ضشن ورد الفرق الهوان ون ايه ما كنضاعه رحت شي غندالحو اينش نقريا في الصوابد يدي بين غافيو شنو يشسو منم ماشي غري من جلان وينككي غيث حرم الحكمة ربي وحدش نشاهد الحق ذي قار نشاهد الحكم إنسن ما يلي ورواين غيث حرم تري ذي النيف لا مري لنهر نغ هذا ربي يجعل من أكثر الشموذي لنظر مين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 يعلم سيفريدي غرين ذي عقش داخل نطران الدي الذي القاها اما يرضفنا يقور كل شيء اللوح المحفوظ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون إذن تكون إشجادا نذكيغ يا رمشة خدمم ذكواش من بعد أكون إدي سكرذيكس أغلى جريد حدان من بعد ثغر غرص أكون إدي خبر مرة شخرة لم تخدمم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت تغفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ملاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أذن نستغر في الكرشين هل يتعلم على هذا هل في اللون وإذا كان لكني حافظا بدل سلمتحد ذهوان إما نسقف ظن الروح وإذا كان ندل وكار نفلق وستعزيان وربنا لو غلن فنسني اللند الصح يشرحكم مرة ذي لاش يسغل نزه الحساب قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا فإن نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون إنسن ولا كننجون ذطر من البرد والبحار أذن السكني الضعوم السفران قرمس مثلا جيضا ذي ثقى قلعك نشكر ينسى ربكم ينجون ذي ثقى ذي كل المحنى وكنسا رمس شريح قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيخ بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون إنسا ذنتيك زمران أو اندشج على عثاب سنهون سدوثون نغاكن نفرق ذي ذرمان وذي كذي وذي قوان أسمق رمك دنبيا ألا يتكان وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف علمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيناك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أسيد فني السرقميك يرنان التثن بالحق ينسن نكين يخضيغ ماشيدة وكلفة الأول كل الخبار يسعر وختيش أما السمدك تحصوم ما تطرد ويذي ربقين ذي اللياثن ما بده نوار ما يشتوك من بعد مرد مخذيغ ارتغي ماذا الضرمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون الشمددنفنسن ودسنر وذيو قذن رب لكن وقذ اسم كثير أهاث ربثا قذن وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم الحياة الدنيا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 يستقي من الدين النسان ذلعب ذزهد وشكارر أتغري فن الدنيس أسمح في ذلك نور الصداع فرواحت سويا تكسب ورثت عاما غير ربي أمعاون ورم شفا الفذيات بغتفكيت ورثت نقبل ما تفكات أدوي ذاكي نكضا عن سويا كي نكسبان تس الزمن شوضا للاعثى فنسن ذا قرحان شنكفرا لكفرا قولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قولا نهدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين إذا نمشل نعبذ من غير ربي أين كنت؟ أرغي نفع وأرغي تذور أرغي من دفيذ بعدما عدي هذا عربي أمن كل خنش وطن ذلقه يعرقش وبريد يرفقني سوى ناجد أرغي أن أريد أي عقد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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بدت خاصضل ليسنوان نشتري ثقوم وغصره دنجمعم نتيخرقني جنوان ذي القاع ماشي شلعان اش تنورشي نيخرا ايريا يمرنا فيكون اولش دمد الحق لحكم الردك فشيس السن مسعود دي الفوق يعرم شويني غفن ذوي يلن يحذر يسند ضب الرمور كل شي يبود الخواريس وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنا مننا لها إني أراك وقومك في ظلال مبين اِمْشِ نَا يِبْرَاهِيم اِمْش أَزْر اِمْش انظر السنه مرات الخماق يَرَبّي السنه انت عبده اِزْرَكْ كُمْ في شِرْقُميش اَخْلَقْكُم بِدَرَجَة بَان وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيم مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ فلما أفل قال لا أحب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئلم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفدت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من مشركين أكي ذي غزد نسخن إيبراهيم العجيب إيجنونيك ذي رقاها أكي الشكرز دي سغمان إمدي يغرف اللسيق يضرغي ثيغي النياس أذي وقيني إذا ربي إمكاني غبي النياس والحملاء وذي تغذان مجزرق ورتجيري اميدي ظالي ينوي اذ وقيني اذ ربيا اماكني غافي ينوي مريدي اهذي ربيا اسنكي نذيري اذي القومي عرقني برذان مجزرق يجي ظلد ينوي اذ وذ ربيا ينوي اذ وقيني قرعا اماكني غافي ينوي اهل قومي وثريا ذقويني السقم من الشريخ يا ربي أقرف كغم الرماني هو أنك ندي خلقا يجنون يكذر قاعا ملغ غر الدين الحق نكس سقم غشريخ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاءر بي شيئا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 ذي ربني إيدي إحذان مكين نروق الغراء وني يشثق من ذا شريخ حشي نفغب فيه يعلم ذا فيه وشكل شيء أم حكر ذا مكثيم أم حكرث نواذا وذي يشثق من ذا شريخين فنو ومثوق ذا مراء ربني يثق من ذا شريخ سويد نسعي الدريل نو قلن ذا لامان ذا غمر ذا السينم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إذا نروي ذكي يومنا لما نسنلس خليظا الشركة التي شدر تذوذك سعان الأمان نهني ذو الحق تشني ذو البيينة يجد نفكي إفراهيم الذي غرفيس الخميس نسى علي الدرجات ويجد نفغدي الأعباد ذي في تضبع الرمور على المسر يسعى الحد له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك انجم محشنين وزكريا اويحيا وعيشا والياش كل من صالحين واشماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين نفكيهد دي اسحاق دشعان يعقوب نهداثني ديسين نح نهداثي تقبل كن يفغد ذي الدرياش داود ذي سليمان ذي أيوب ذي يوسف ذي موسى الغارون أكاكني ذي الجزاء أبوذي خدمة للإحسان زكريا ذي يحيا ذي عيسى يكو ذي إلياش مراد ذي صرحان ذي إسماعيل نفس ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو شركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذو بعض رجدوذ نسان ذو الدريا ذو أثماثنا نسان نختارثا نهدث نيد أروا بريض النشوفان وني ذا بريضا ربيا ونكن غيدي هدو وني لو كانت سوق من أشريخ ثلاثي ضعفا لسان وينكني لنخدمان أولئك الذين آتناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لشوا بكافرين أولئك الذين هدوا الله فبهداهم اختده قل لا أشألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين ذوي ذمدن في الكتاب أتموشنين هذا النبوة ما كفرنيس وقيني أثنى نوقيت فلاس القمون كفر يس أذو يريد يهدى ربي أتبع عبرية نسن إنسنورة ونضريفة فلاسة يدخل الصم نتثنى سمكثين يدخل كثكل ملان وما قدر الله أحقى قدره إذ قالوا ما أنظل الله على بشر من شيء قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ظرهم في خوضهم العبون Urssuqimen ara Reebbi, leqdar-nni yeshel, misnan Reebbur d Yzir, ura d acemma lɛba. Ini-asen wid d-inezren taklitt i d-yewwi Musaa, d tafat d abrid i medden, tetteqqimem d tiweriqiin. Teshaem di a tebɣam ad tetteffrem aṭas deg set.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 وهذا الكتب مبروك النزريسي دي, دي وكذد أي أن يزور نزاتيس أسنطر أم القرى مكا ذو إذا كي يزديزين وإذا كي, يزدي كي يومن نسر خارث ومن أن يسنهني حفظا غفظة للنسان وما نظلم ممن افترى على الله كذبا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 Ulac iḍelmen amin, d-gren rekkteb ɣef Reebbi, neɣ yeqqar-d asḥaya, Riuḥ i d-nezren fell-i, acemur d-inzil fell-as. wansi qqaren ad d nezreɣ, Amagi d-innezed Reebbiya. Ahhar iw kan ad teḍreḍ, widak-nni yiḍelmen, mi ten-nbdu uḥerḥur lmut. L ma la yekkad سلك الثرمان وان أستقين الجزان وان أذل عثابك نهانا غفين كند قرم غفربين بغال الحق ستكبرن في اللي يتيش ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتمو انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تسمون اجنديني ما قلقون تسامغديني ون اما كني كن يكون نخرق افريدنا مجورو في أقل غرن الضرارة يذوني مشفعنا نوان واذا كنت نوام زعماء اشتراش نحرش ديوان كل شيء يزمجرون عرقنا واذا كنت إذن نوام زعمزمرا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاهل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أذا ربك تسفل لقن الحب ذي أصل فهيا يسفغ الحي ذي الميث يسفغ الميث ذي الحي والناس القرار ربيا أمكن أن يكون بعضا في الحق في فكست رمس الصباح يخمون ذي الرحام يطيج أقري الحساب أذونا نذي النظام أبونا وغراب غلاب العلميش وليسعي الحد وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ونو يقمن ثلان أتظر من دث الدام في الفرد البحر أكيدا فصل الآيات إيو ذاك نيسنا ونكن كني خرقان مر ذاك دي ديوث الترويح أتعيش مفوظم القاعان ذخري سلك النجمع معنى هاتف ما سنترم أكيدا فصل اللياث او إذا كني فهما وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها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 من سوفرد دديش تيز دي جوث من سوفرد دديش يسرحب يتسبب بنوار غفاه في زين مالا جوج قد في زين التجرم سمار اي جوزن ست دي قربان الرمان يتشمش فاه ويلونيش دير بنور يتشمش فاه مقرف خلصو مارينس امال ديهرة في مقل لملا يوم اذا هياكل العرمات اي واذا كني وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والنرض ان يكون له ولد قل ان له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم اقمن يا ربي شريشن في الجنون وذاك يخرق الشنور فنديسع الراويش ديستي سنبلة ما حصان سبحان عليه القدريس غفينا لتقرا يخرق الجنون درقاع امشري يسعوم ميش نتشري شي عام انسيخ كل شيء, كل شيء. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اشن زوجك ربي ذي بذنون أريد لي ويظنين حتى نتحان يخرج كل شيء أعبثت نتفكر شيء دع الشاش النور تزرت نتلني زرست نستضحن في الخرقيش يبد يكل خفار نسان قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون لنسنثا نشتد في ذي ستظر من الحق غربا فنوان وانتظران إجن فعكان ذي منيش مذويني درغر الفلاش أثني قذر ذي منيش نكر اللي وضع الشاش فلو نكون حسب اكا جنذن سبيين اللي يثكن دينين اذر القرية انه تغريض اكا جنهي ذنبيين او ذكي السن الحق اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوه وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل اسبع عينك ديوها وفيش شهدو ليش ربي اني ضن حشم السام ان في وشيرنا شريف لو كنت غير ربي سيرس سقم لشريف لو كنت نقم فلشن يوكن تنتعصب فلشن اللي ذوخير ولا تشبوا الذين يدعون من دون الله فيشبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ورقمت وذلك عبثا من غير ربهم هذا رقمت ربهم وردبون الخبار بلتعدان الحدود أكاك يندن سيجين يقول لما ينتخدم ومبعد ثغارين إنسان غربا فلنسنا نثني خبر سوينه لن خدما وأقسموا بالله جدائمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما لا يات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون قل نصرد بذوي إيسن يكذر يمين أمردس المعجيزة أتصر ذرد من نيس إنسن المعجيزات أهتذغور ربي الله أهتغسك نساتذ هنر شمنن يشد مسخره ولا ونسن ذولن سن وشمنن فجب ولو, الانسان الانسان ولو, ولو, اننا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلما هم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء خبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أمردنا نزرف اللسن الملايك وذكرا وذي يموت نسن دهضرا هذا نزن دهنس مع كل شيء إذ نغر الزثسا أعني ذو سامننا ما يفعر بي لكن الكثير في السن وعاري من سوى الشماء وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانسي والجن يوحي بعضهم إلى بعض الخرف القول غرورا ولشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اك كي جيني يدنو قم ام كل في ريا دوان دشوطنا الجيني ياكل الانش هذا الشيء بشبوش واغي وا ذيك في غيبه فيلي خدمنا راه الجثه وين شادفن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من ممترين اكينا اثمارن غورس ولو نبوي ذاك النيع ونمينا رسر خارث اكينا اضارضون ياس اكينا اكسبنك اكسبن اناسا ام خراض الفغوية ذا الحكم مشيد ربيا واندي نزل في اللون الكتاب يتوفر واذا كمدن في كالكتاب اليهودي مسيحيا اصدراني نزل ذا الصح القرآن جيغورففي كسين حضر الشرط واتمت كلمات ربك صدق وعدل لا مبدل لكلماته وهو سميع العليم وإن تطاع أكثر من في ظرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يظل عن سبيله وهو أعلام بلمهتدين يكمل وورنبا فيه أستيذ تسيكو ذي العدير ووريس بالدير ووريس انت يسل لدي كل شيء العرميس ويسعير حد مات الضوء الضوء الضوء الضوء الضوء ذي القاع ألاكس عرقا أبريثا ربين الصح ذو الظن كانت نهني الله خروضا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 وإن كثيراً ليظلون بإحوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين أجتين في ذيس واذكر يسمى ربي ما تزلون ما ثم نمسل ليثيش ذيش يكون الجنور تتسم أي إن في ذيس واذكر يسمى ربي ما تزلون إكثني في, في السلوند أي في اللون حشمت الضرورة التسجل الآن غلطا متابعن الهوانشان مبغر ما علمنا الصح لذبب إحكا نجعل من السودية عدن ثلاث ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطموهم إنكم لمشكون بعد ثلاثم تيرني أما يظهرن غيفار وذكي خدم الرسم أمثل نثن جزين سويني لنخدمان ورثي ثير نور دفيرن فلوسي سم ربيع عشان تشوفوا اني هو في شوتن بشوشن يد ويجي نتبع عن اكنكم جدلا مدق الله ضوحه متان عشان في قمش شريك او من كاناميه تن فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجه منها كذلك زوين للكافرين ما كانوا يعملون ما يعبرون يموثا نحيث ذنق مستفاث يقريو من إثد دويس يرمدن يقرون مزار ذي ترام الخفار أن السادك شرد الثفاغ أكيد ير كفر وين خدمان وكذلك جعلنا في كل قريه نكابره مجيميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشرون اكيد نقيم كل فداره نمشوا نشيم قرانا وكيش استشن دينر النون اللي ما وإذا جاءتهم آية قالوا للنوم نحتى نوتى مهل ما أوتي رسول الله الله أعلم حتى يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون من يستثند الدريج اشيني نور النشمن ارنس عينك نيشان وذكد الشقاره ربيها اضرب بك نجعر من عند ديقمر ريشالاش اما دي مشمله ندير الحق الدله ديال ربيها ادر يعتب يعر نطاش شوني فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للانشام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في سماء كذلك يجعل الله جسعد الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند أربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وين يفغى ربث يهذو هذه السوسة إثمار نيس إذا سلم ماذا وين يفغى؟ إثمار نيس ضيقا كفرا أما كين يفغى ذي ليع أريك النمر يزمير أكيد تصل لت ربيع لا أعثب غفث ورنمين ذو وكذا بريد ما فيه ذو صوفه لسعي العوج نتصفصيرت ذي اللايات إو ذك دي سمكتين استعان خم المان وني لن غرفاف نسان أذن اتذى معاون نسان سوني لن خدمان ويوم نحشروهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتوا من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار محواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أسمتني دنجمع تيرنيع أسمتني أرجنون أتصف غر من العباد أدنين يرفق شن ذي العباد أبا في كوليو نتم تاع شويه نبغد ريغد حودا اشنيين امري قانون جه النمدي مديس حاجه ني في العربيه و باش يتتبع الرومور على وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا ماشر الجن واليس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 শুনিয়নিয়া বেদ আরা ওরা হুয় আন আন আছা ধরম সিমরে সিয় আশি নিহ আহন দফিয়ে দন শন আারু ইন ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ونمر على خطر ففي فن يرى ثذر المبغير السبع مولان ست غفلان كل يوم ست درجات سوينكني خذما فذكر يغفيننا أغفيننا لخذما وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بابك ريح وجهي وان اذ برحانا ما يفغى اكون افنو غذيب الدل اذفرون واذاك يفغى اما كان يكون ذي خلاق ذي الدل يبوث النظان اي سيثتشو عذم مبرش كثانا دياش ارتج مرمات سنسرم قل يا قم يعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون ليسن القوم يكمراث الغوينكال خدمتام ولاد نكخذ الكمرا الغوينكال خدمتام اما سانادك وذكي لنظر ضرمين وجعلوا لله مما ضاء من الحرث والعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اتقيم الناس يا ربي احريش تذقين دي, دي اخلاق تذف اللح ذيكو دي, دي, دي المشياث الاستقار نزاما وقيا ربي ماذا واقيا ايواذ نسعاد شريكا احريش شريكا للنسان اي نقما ذي للربية يستوضر شريكا للنسان اثنيتش ماذا واذا وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفطرون أكيس زينا هو التصدير المشركين ويقمن لشريك النسان أثناء نرى ونسان يوكر هن الشجر رفن وقالوا هذه انعام وحرف حجر لا يطعمها الا من نشاء بجعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجيهم بما كانوا يفترون لسقن في جنيا ذي المشي يكثف اللاحت ممنوع يتحدر ثيثة حشاوين نفغة زعمة ذي المشي تتحرمان إعادار نستير كفا ذي المشي يثور دي السدرن يسمع ربي مهتجرون أقارد ركثف اللاحت أنتني جازي سيادي وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجيه مصفهم إنه حكيم عليم أقرن سينييرين ذي قابض المشيثان إيرجزن وحسن إسوحرن في ثلوين مين مهثتشن جميع أمثلن أثني جزي غفينا لدقارن أثني سضب الرمور أجعل المسل يسعي الحد قد خجر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله أفتراء على الله قد ظلوا وما كانوا محتدين خسرا واذا كي نقا أرى ونسنس رجه ذلقلات مسنية حرما أين ستنرزق ربيا أين يريد الكثف غف ربيا ضعنا بريث وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين أذن السند خرقا لجنلة سعان عريش শোর মাজ رب نرح من الله وذي تعدى انتلاش ومن الانعام كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو المبين التي ذكي سعبين ذي المشيث التي ذاك واندسك النسوء أجسر القربي حدث استباعا فيركض الشيطان يخنص سدع ون إفنك عينني ثمانية أزواج من الظأنهنين ومن المازهنين قلات ذكرين حرم أم لنثيين أم اجتملت عليه أرحام لنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين من يرسنا في مخالفا ذي غرمي يكو كل يوم ذيك سمسين سين أدكر ذا نثان إناس المسين ندكر إجحرمنا نغسلثنا نثان نغذين الله ذي عباد نسلثك الله ذا نثان يد استيذت مرسخ الله ومن البلي اثنين ومن البقر قولا الذكرين حرم أم لنتيين أم اجتملت عليه أرحام لنتيين أم كنتم جهداء أهدوساكم الله بهذا فما نظلم مما نفطر على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ذي قلوا من يكذب كل يوم ديس نسين سين إناس نمات سين ندخر إجحرم نغسنا ثناثنا نثام نغذرين اللهم دقي عبال نسناثي اللهم دقي نثام نغذر رمذين يغان ربي يوصى كون فلاش وليش وضر من نمين ديقرن ركتم غفة ربي أكلاته سغلط مدن نسري السين الشماء أربضي هدو يلا أجقومي لنظر ضرمين فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنجير فإنه رش أو فشق نهل لغير الله به فما نضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إن أسنر في غلاء ذقيني دي, دي توحان أين يحرمني وطيا حشيني لأن الجفاء يكوذ ذمن تمزرع نغمذك سموح اللوف نتسا ثاندين يوم سن نغيلك كني مزرن مشيد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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أغفو ذينا نحرم كنبي نسعني الشر ذك بقريك ذو غرمية نحرم سنتا السمتيس حسيني قد معلور نغيني لن ذك زرمان نغيني خضر مراد الجزاء امي الله نتعديا اقرأت النام فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واشعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين مسخد فن كغسين سن ففنونا الرحمة ستوسع اونثو فنغرص ذي العباد يسؤر منعا وذكي لنذم شمان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 أمر ذكي في غيربين ورش نستقي من شريك اكن نريد جدودنا ونستحري ما الشماء اكاجني شدبا وذحيلن قبر انسان ألميذ سمع عربا يعترف بغثني قهرا اين اسم الله غروان شيته مشنيه ارتي دفكم ضد نتبعهم ولو لا وضم قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم واجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعه الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون اينا سن الدرير نصح اذويني اللي نغرر بي اما ريفاك وندي يهذو اكل مثل لمتيرني اينا سنوش ديني كان واذا كان لدي شهدان اربي حرم وقيني عند قرمك ميلا شهدين تنفني وشورد الشهيدية سن ورتفع الهواء ابو ذاكي شهد دفن اللياثن غدا نزر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 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم مصاكم به لعلكم تعقلون إنسن إياو غرذا أذو اندار ذاشو إوني حرم ففنوان ونستقم مشيخ غذمة الإحسان لولدين ونقتلان راو نوان أخطر ثوقاتها العز. أذن كنا كنا رزقان أدى الدنورات نذنية أتبا عادة ثلث وشيخين أما ظهرت أن هذا الثلاث نغمثار واحد لأن كنا حرم ربيا حتى ما يلاف الحق تجري في كنا دي وصا أكني ما هاتت فاهمم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 حاجة شوين يتنفعان ألم مقري الشن في الكير ذي الميزان وتسجي ثلاثن غاشث ربري الطالب على أي الموثج من الثروي أحد مثل نمدين ثد الحق أغشق فين كوني قربان توفيت سلعة أهدا ربية تسجي في كوني دي وصا أكنا هاتا دمكثيم دم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرخ بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون أذواجيني ذابريه الظوصو بالعوز والتشعي أذبع الثذواجيني أذبع في فرذان أو نشعرق نفيذيش شيء فيكون ديواسا اكنهثت في عشر وصايا ثم آتنا موشر الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب نزلناه مبارك فتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون نفكاد موسى الكتاب يكمل غفين في ثبعان كل شين فصله ديس ذو الله يكو ذا الرحمن ماها فذامنا أذمرين بافنسان وذلك الكتابان بروك الأخرى أن نزيد هيد الزبعثت أكدث ربنا هات أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فما نظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون بركها ثادي نيم الكتابة ونزرد إسنا ثلو مثقف لنا نغفر غفر قريان سن نغدني مملكان রহমা নিয়া ফিল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 إن منتظرون ورقل اللي ذا الشيس رجون حشد الملايك هذا سنقفطنا الروح نغفغانا ديس بفيك نغفغانا ديس وابعاد ذي دي العالمة ثم بفيك السن ملا ديس وابعاد ذي دي العالمة ثم بفيك تروح ثاين فا لمن يسدق الشماء ما يلف من قفر نهور خيوب خير الخير في لي من شثومن اي ناس نرجو فيه هي اقرغ نسرجو فيه وان ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليست منه في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وذي فرقنا الدين نسن وغير نسير اببعاء وركشخن بقشما ثرفتن سنغوال ربيا أذن نستهندي خبران سويني لن خدمان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون واندسسن الحسنى غرس عشرة المثليش ماذو اندسسن السيا الجزة سيوثة من الساد نهنرس وضرم نرى قل لني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشركين قل لن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين إنس نقريه ذايد ذا فيبغل وفريدي صواب ذا الدين وقمني لها ذا الملة من جبراهيم إميرنغر الدين الصح أريد لي المشركين إنس نتظر ذو العبادة ذو ذرفيو ذو الموشيو ماري ربيان أذن استذباب التخلقيث حدو في شعيدة شريكيش شوية قيدة تسوامر نكذا من, من زوجي سلمان غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفسي الله عليها ولا تجل واجرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إن سنة محرجة ربنا ادعى في الغويل أذن نتذبه في كل شيء كل فروح فاين تكسب حشف اللسادي الزيء ورشتنا لي ببن فاكم تتنى النظام غرففن ونثغرين كني ذي خبر سويا يسلم ثم وهو الذي جعلكم خلائف الضر ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن أربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم أذنك كني جعلا ذي خريف ذهي يرفض بعض الدرجات أكنادي يكسني هويال يمكن أن يجرب إذ قويني واندفكان ربي سغوير دلعقاب أثني تسمي حطاش أنه يشترد الحنى